فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ شَتَّان أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ شَتَّانَ بَيْنَ الْفَرِيقِينَ إِنَّهُ كَالَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ولا يحب على طعام المسكين شتان بين الأبرار والفجار إن الذين يخشون ربا بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير شتان بين الفريقين إن الإنسان يَقْلَقُهُ الْهَلُوعُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ يَزُوعُ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون شتان بين أصحاب الجنة وأصحاب النار قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء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 تُعْرَضُونَ لَا تَخَفَّ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُ اقْرَأْ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عالية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 اختلفوا في الاخره في المال وان انه لتذكره للمقتين واننا لا نعلم ان المنخ كذب وان انه على الكافر وان لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم, تقدم تقدم سلسلة إني أحب أن أسمعه من غيري الإصدار الخامس تلاوة لسور جزء تبارك بصوت الشير عبد الله بن عواد الجهني